الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وان انتصروا من بعد ما ظلموا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وان انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيٌّ منقلب ينقلبون وكيف هم الذين ظنوا أيّ منكر ينقلب